حاسس انت صحبتك اهو السبب في ز ل ت ك لا ت ي أ س الدنيا بخير صحبتك جرب تغير صحبتك بداخلك إ ن س ا ن غير إ ن س ا ن غير مليان ح ن ي ة وخير لا تجبر بدنا ي س ي ر يا صاحبي في سكتك ج ل تغير صحبتك ج ل تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك أم السبب لو حاسس ان صحبتك هو السبب في ز ل ت ن ا تياس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك ابعد ولا تبقى سير تبقى سير خلك على هالدنيا طير وفانت م ن ت ا ح الضمير بالدير 「جرب تغير صحبتك」「لو حاسس انت صحبتك」 ا غ م ا السبب في ز ل ه لو حاسس انت صحبتك ا غ م ا السبب في ز ل ه لاتياس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك درب الخطا بحرها غزير ب بحر غزير ياما غرك قبلك كثير و ا ل ص ح ب ة فيه مركب صغير や ت い ح ب ه ا او يسحبك جرب تغير صحبتك